السيد في شبكه ملتزم ان تقديم لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤيوزك إذم إنك أنت العزيز الحكيم أم ب now Azərbaycan. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك ان يمنن بن وقت يرجل الميت من الحي انَّ الرَّسُولَ فِيكَ تَبِعْنَا مَعَ <الشاهدين> وَمَا كَانَ فَوْلًا لَّهُمْ وَأَقُ دم ن صُلَ القِك في وَوعتف كَرَ في قق السم وَ وَ الأضير ناما خلقت ذابا وطيل الصبحانه صبحانا كفتنا ذابا قد وما مَنْ قَدْ أَخَذَ زَيْتُهُ وَمَا لَهُ مِنْ عَلِيٍّ مِنْ عَصْرٍ ۚ وَرَبَّنَا إِنَّنَا سمعنا فَامَنَّ عَلَيْنَا رَبَّنَا فَثَوْرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتُبْ